فضيلة شخاطية هل يصح أن أصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض وهل فعل رسول صلى الله عليه وسلم ذلك إذا توضأ الإنسان ولم يلتقد وضوءه يجوز أن يصلي به أكثر من فرض من فروض الصلاة ولكن الأفضل أن يجدد هذا الوضوء الذي لم ينقض أما إن نقض فالواجب أن يتوضأ بالصلاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك رواه أحمد بإسناد حسن ويقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور فليس له أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولعله من كلام بعض السلف كما قال الحافظ المنذري هذا وقد كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم تزديد الوضوء لكل صلاة ولكن خالف هذه العادة يوم الفتح أي فتح مكة فصلى الصلوات الخمس بوضوء واحد ولما سأله عمر عن ذلك قال تعمدته يا عمر وذلك حتى لا يظن الناس أنه واجب فيشق عليهم وفعل مثل ذلك في خيبر والله أعلم